وفي الأرض طعوم متجاورات وجنات من أعشاب وذر ونخيل وزرع ونخيل صن وغير صنوان وان يسقى بماء واحد ونفض.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 أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناتهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقل ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَانِ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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبتس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أولئك لهم عقب الدار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 دون في الأرض أولئك لهم اللعنة, أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدعاء Allah يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 به الأرض أو قلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ ييأس الذين آمَنُوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تصيبهم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا من دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الميعاد.